قَتَلْتُمُنا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ مُشْرِفُونَ إِنَّمَا جَزَاءُ الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او صلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او يمنوا من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا